عزب يسبح سورة الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم السورة الجمعة سيسمى الربين ذا حنين يترذ الحنان يتسبح الربين ويني ذوين إلا ذرقعان ذي اللي مقرر قدريس نتريس وغرفران إيسنا ذي ضب الرمور أو الذي بعث في اللميين رسول منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ننسي دشي عن النفيو ذوك لذا كن ورنا غريا اذن ده غار لا يفيش اتهنيجيش ديك باش نستحفظ القران يكون الشريعه غاشاكن فنن واخرين منهم لما يلحقو بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ظو الفضل العظيم أذيذ ذي هو يظنين ذي سنو العد الحقن نتريت وغدفنا يشتني ذب الرمور وإن ذر فضل الرب يتكث ون يفغى رب ظفور فضل ذم القرآن مثل الذين حملوا الطورات ثم لم يحملوها كمثال الحمار يحمل أسفارا بيش مثال القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين تمثيل سبوذي شوامران أكنض طبقا التوراة ومبعدوش طبقنانا أما المثال البغيور اكتعبين في كتابين المثال إيجاد القومي سيدفا سليثني الرب أربرده الديرا أرقومي اللان في الظلمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتموا أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين إنس أيو ذاين ماذ حسب ممن نون ذي حبثنا ربي الله مبرمت كلمة أهوم النهدة مثم ماذ حالة القرم ذي المحار أتد من نين أعلى جربين كلم يزور النفس ننسن ربي يعلم سالظالمين قلن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون إنشن أشتن الموث في النكنيه في القلم أسندم للهذوان لي ومبعد شق المغلوين يعلمني نغفن نذوين دي حذران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 الجث يكون في عوشرا أذونا يا خيرا ون مسعى الممسي من ون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون من مثفكم تزليث غسم فرق في شمور ضربة ربكم إذ يرزق ذكرها ربهم سوطعش أكن مهاث أسر بحم وإذا رأوا تجارة النولهون فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين ما يلزران التجارة نغزهم ودمززل غرس أكري جنث بالضض إن سنيني اللان وربي نخير نجهو ذات جارة أثانا ربي يفيك ويدك درزقان